إغراق الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقالوا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا